ألهب بصحنك فاصبحينا، ولا تبقي خمور الأندرينا مشاعشة كأن الحص فيها إذا ما الماء خالطها سخينا، تجور بذل بانة عن هواه إذا ما ذاقها حتى يلينا. ترى اللحظ الشحيح اذا امرت عليه لماله فيها مهينا صبنت الكاس عنا ام عمرو وكان الكاس مجراها اليمين وما شر الثلاثه ام عمرو بصاحبك الذي لا تصبحينا قد شربت ببعل بكا واخرى في دمشق وقاصرينا وانا سوف تدركنا المنايا مقدرة لنا ومقدرين قفي قبل التفرق يا ضعين نخبرك اليقين وتخبرينا قفي نسالك هل احدثت صرما لوشك البين ام خنت امينا بيوم كريهه ضربا وطعماً اقر به مواليك العيون وان غدا وان اليوم رهن وبعد غد بما لا تعلمينا تريك إذا دخلت على خلاء وقد أمنت عيون الكاشخين ذراعي عيطل الدماء بكر هجان اللون لم تقرأ جنينا وسديا مثل حق العاج رخصا خصانا من أكف اللامسين ومتني لبنة سمقت وطالت روادفها تنوء بما ولينا ومأكمة يضيق الباب عنها وكشحا قد جنمت به جنونا وساريتي بلنط او رخام يرن خشاش حليهما رنينا فما وجدت كوجدي أم ثقب أضلته فرجعت الحنينا ولا شمطاء لم يترك شقاها لها من تسعه إلا جنينا تذكرت الصبا واشتقت لما رأيت حمولها أصلا حدينا فأعرضت اليمامة واش كاسياف بأيدي مصلطينا أبا هند فلا تعجل علينا وأنظرنا نخبرك اليقينا بأن نورد الرايات ضيضا ونصدرهن حمرا قد روينا وايام لنا غر طوال عصينا الملك فيها دينا وسيد معشر قد توجوه بتاج الملك يحمي المحجرين تركنا الخيل عاكفة عليه مقلدة اعنتها صفونا وانزلنا البيوت بذي طلوح الى الشامات ننفي الموعدين وقد هرت كلاب الحي منا وشذبنا قتادة من يلينا متى ننقل الى قوم رحانا يكونوا في اللقاء لها طحينا يكون ثفالها شرقي نجد ولهوتها قضاعه أجمعين نزلتم منزل الأضياف منا فأعجلنا القرى أن تشتمونا قريناكم فعجلنا قراكم قبيل الصبح مردافا طحونا نعم اناسنا ونعف عنهم ونحمل عنهم ما حملونا نطاعن ما تراخ الناس عنا ونضرب بالسيوف اذا غشينا بسمر من قنى الخطي لبن ذوابل او بضيض يختلينا كأن جماجم الابطال فيها وسوق بالأماعذ يرتمين نشق بها رؤوس القوم شقا ونختلب الرقابة فتختلين وإن الضغن بعد الضغن يبدو عليك ويخرج الداء الدفين ورثنا المجد قد علمت معد نطاعن دونه حتى يبينا ونحن اذا عماد الحي خرت عن الاحفاض نمنع من يلينا نجذ رؤوسهم في غير بر فما يدرون ماذا يتقون كان سيوفنا منا ومنهم مخاريق بايدي لاعبين كأن ثيابنا منا ومنهم خضبنا بأرجوان أو طولينا إذا ما عي بالإسناس حي من الهول المشبه أن يكون نصبنا مثل رهوة ذات حد محافظة وكنا السابقين بشبان يرون القتل مجدا وشيب في الحروب مجربين حدي الناس كلهم جميعا مقارعة بنيهم عن بنينا فأما يوم خشيتنا عليهم فتصبح خيلنا عصبا ثبينا وأما يوم لا نخشى عليهم فنمعن غارة متلببين برأس من بني جشم بن بكر ندق به السهولة والحزون ألا لا يعلم الأقوام أن تضعضعنا وأنا قد ونينا ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين بأي مشيئة عمرو بن هند نكون لقيلكم فيها قطينا باي مشيئة عمرو بن هند تطيع بنا الوشاة وتزدرينا تهددنا وتوعدنا رويدا متى كنا لامك مقتوينا فان قناتنا يا عمرو اعيت على الاعداء قبلك انت لينا اذا عض الثقاف بهشم ازت وولته عشوزنة زبونا عشوزنة اذا انقلبت ارنت تشج قفى المثقف والجبينا فهل حدثت في جشم ابن بكر بنقص في خطوب الاولين ورثنا مجد علقمه بن سيف اباح لنا حصون المجد دينا ورثت مهلهلا والخير منه زهيرا نعم ذخر الداخرينا وعتابا وكلثوما جميعا بهم نلنا تراث الأكرمين وذا البرك الذي حدثت عنه به نحمى ونحمل ملتجينا ومنا قبله الساعي كليب فأي المجد إلا قد ولينا متى نعقد قرينتنا بحبل تجد الحبل أو تقص القرين ونوجد نحن أمنعهم ذمارا وأوفاهم إذا عقدوا يمينا ونحن غدات تأوقد في خزازة رفضنا فوق رزد الرافدين ونحن الحابسون بذي راط تسف الجلة الخور الدرينا ونحن الحاكمون إذا أطعنا ونحن العازمون إذا عصينا ونحن التاركون لما فختنا ونحن الاخذون لما رضينا وكنا الايمنين اذا التقينا وكان الايسرين بنوا ابينا فصالوا صولة في من يليهم وصلنا صولة في من يلينا فابوا بالنهاب وبالسبايا وابنا بالملوك مصفدين إليكم يا بني بكر إليكم ألما تعرفوا منا اليقين ألما تعلموا منا ومنكم كتائب يطعن ويرتمينا علينا البيض واليلب اليماني وأسياف يقمن وينحنينا علينا كل سابغه ضلاط ترى فوق النطاق لها غضونا اذا وضعت عن الابطال يوما رايت لها جلود القوم جونا كان غضونهن متون غدر تصفقها الرياح اذا جرينا وتحملنا غدات الروع جرد عرفنا لنا نقائذ وافتلينا وردنا دوارعا وخرجنا شعفا كامثال الرصائع قد بلينا ورثناهن عن آباء صدق ونورثها اذا متنا بنينا على اثارنا بيض حسان نحاذر أن تقسم أو تهون أخذنا على بعولتهن عهدا إذا لاقوا كتائب معلمين ليستلبن أفراسا وبيضا وأسرا في الحديد مقرنين ترانا بارزين وكل حي اتخذوا مخافتنا قرينا اذا ما رحنا يمشينا الهوينا كما اضطربت متون الشاربين يقطن جيادنا ويقلن لستم بعولتنا اذا لم تمنعونا ضعائنا من بني جشم ابن بكر خلطن بميسم حسبا ودينا وما منع الضعائن مثل ضرب ترى منه السواعد كالقلينا كأن والسيوف مسللات ولدنا الناس طرّا أجمعين يدهدهن الرؤوس كما تدهدي حزاورة بأطحها الكورين وقد علم القبائل من معد. إذا قبب بأطحها بنينا بأن المطعمون إذا قدرنا وأن المهلكون إذا ابتلينا وأن المانعون لما أردنا وأن النازلون بحيث شينا وأن التاركون إذا صختنا وأن الآخذون إذا رضينا وأن العاصمون إذا أطعنا وأن العازمون إذا عصينا ونشرب إن وردنا الماء صفوا ويشرب غيرنا كدرا وطينا ألا أبلغ بني الطماح عنا ودعميا فكيف وجدتمونا اذا ما الملك سام الناس خسفا ابينا ان نقر الذل فينا ملأنا البر حتى ضاق عنا وظهر البحر نملأه سفينة اذا بلغ الفطام لنا صبي تخر له الجبابر ساجدين